ولأضلنهم ظلّنهم ولأ, ولا, ولا فليبتكن ينهم ولأ مرّنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا 119. فقد خسر خسرانا مبينا 110. يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 111. أولئك مأواهم وَلَا ولا يجدون عنها محيصا